إذا اوسد الأمر إلى غير أهله حتى ولو أصاب فقد أخطى حتى ولو إيه حتى ولو أصاب فقد أخطى كان حقه الا يكون إيه قاضي لئلا توسد الأمور إلى إيه إلى غير أهله وإلى هنا كنا توقفنا في الحديث الرابع لعلنا ندرك بعد بحث وتحري لكن لا أظنني اجده يعني الحديث الرابع لا أظنني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 هكذا يعني لا ندري إسناده عند أبي داود طبعا لأن بين أبي داود وبين شعب مفاوز يعني إلا أن يكون مثل داود يقول حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه لكن هذا لم يحدث مش كده ولا له لكن هكذا إسناده ابن أبي حاتم آه عبد الرحمن ابن إيه آه ابن أبي حاتم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 البخاري أيضا كفانا تدليس إيه قتاد ليه؟ لأن هذا الخبر ما أعلموا يروي شع شعب ما أعلموا إيه يروي شعب إنما رواه هشامه هشام الدستوي هاه هشام الإيه؟ بن بن إيه الدستوي وسعيد ابن أبي عروبة وسعيد ابن إبنه وسعيد ابن أبي عروبة هاه ما أعلم رواي شعب ما أعلم رواه شعبة إنما هشام سعيد ابن أبي عروبة همام لكن شعب لا يبقى فات شعب بعض الاحاديث التي صح فيها سماع قتاده من مين من ابي العاليه ليه ليه ليه لتخريج البخاري لتخريج الايه البخاري لان البخاري اشترط طبعا اشترط وصل الخبر اشترط في صحيح وصل الخبر اشترط في صحيح وصل الخبر صحه سماع الراوي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 في كتاب التوحيد وذا احنا بنستغرب برضك يبقى لعل ابو داود يمكن ابو داود اخطأ في قوله حديث ابن عمر في الصلاة لان احنا لا نعلم لابو العالي رواية عن مين عن ابن عمر عن ابن عمر انما اكتب رواية ابو العالي عن مين عن ابن عباس عن ابن عباس فلعل هو ده ليه لان دي ويت شعبه دل ويت شعبه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر يعني غندر قال حدثنا شعب ح وقال لي خليفة خليفة بن ايه؟ ابن خياط وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد سعيد بن ايه؟ ابن ابي عروب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 الرؤية في الإسراء رأيت موسى رأيت عيسى رأيت الدجال ها؟ رأيت ليله اسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوء أو أزد إيه أزد شنوء من الازديين أزد إيه أزد شنوء رأيت موسى رجلا إيه طوالا آدم آدم ها كأنه من رجال إيه كأنه جعدا كأنه من رجال شنو ورأيت عيسى بين مريم رجلا مربوعا مربوع الخلق يعني إلى الحمرة والبياض صبت الرأس, صبت الرأس صبت الرأس ورأيت مالكا خازنا النار ورأيت مالكا خازنا النار ورأيت الدجال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 وهي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما المقصود يعني قوله وكان النبي محفوظا لكن أضاف قال وقال يعني قال الراوي عن ابن عباس وهو عكرم عكرم عن ابن عباس كان النبي إيه؟ محفوظا يعني إيه كان النبي محفوظا يعني كان ينام ولا ينام ينام عين ولا تنام ولا ينام قلب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 صوت. المقصود بقوله هؤنا يعني أبي دجود وروى أوله جماعات عن ابن عباس ولم يذكر آخروا وقال وكان محفوظا يقصد ما رواه الإمام أحمد الجزء الأول صفحة 244 قال حدثنا يونس يعني يونس بن محمد المؤدد يعني يونس المؤدد يونس بن يونس محمد الايه المؤدب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد وايوب حميد وايوب حميد ايه الطويل عن حميد وايوب عن عكرمه عن ابن عباس ان, أن رسول الله نام حتى سمع له سمع له غطيط سمع له ايه غطيط غطيط طب بإيه بيغطي في نوم وسمع له غطيط فقام فصلى ولم يتوضا نام حتى سمع له ايه غطيط فقام صلى ولم يتوضا قال اكرمه كان النبي محفوظا يبقى ده كلام ابو داوود يعني كان ابو داوود يشير الى رواية مين يشير الى رواية اكرمه عند احمد من طريق حماد بن سلم حماد بن سلم عن حميد وايه عن حميد وايوب كلا عن مين عن عكرمه وقال عكرمه كان النبي إيه؟ محفوظا عكرمه كانه كان بيحفظ خبر عائشة وخبر أبي هريره وخبر جماعه من الصحابه كان النبي ينام يتنام عيناه ولا ينام إيه؟ ولا ينام قلبه هكذا أخرجه احمد واخرجه كذلك عبد بن حميد عبد عبد بن حميد برقم 616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 عن عكرمه ان النبي نام نام وغط في نومه حتى سمع ايه غطيته ثم قام فصلى ولم يتوضا وفيه قول عكرمه كان النبي إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا هكذا اكد ده قول مين ده قول ابي داود واما قول التلميز وفي الباب عن عائشه وابن مسعود وابي هريره وفي الباب عن مين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 ثلاثة عند الدلمزي وفي الاستدرات كان أربعة حزيفة ابن عمر آه ابن عمر أبي أمامة رجل رجل من أصحاب النبي أما حديث عائشة رضي الله عنها قال ابن ماجه حديث بي أمين ده عند مين قال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة يبقى ضرورة يكون فين في المصنف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد يعني التنفسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنه يبقى حديث الأعمش عن النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ ينام حتى إيه؟ اللي هو في حديث ابن عباس ايه يسمع إيه؟ غطيته النبي غطيته كان ينام حتى ينفخ ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ نفس لفظ حديث إيه؟ اكرمه عن ابن عباس ها نفس لفظ حديث اكرمه عن إيه؟ عن ابن عباس كان رسول الله ينام حتى ينفخ لكن عند عكرمة حتى يسمع غطيته ينفخ وده تفسير ينفخ يعني لما نقول ما معنى ينفخ نقول في حديث عكرمة النفخ معناها النفس بصوت النفخ معناها إيه النفس بصوت ويقال نفخ أحيانا يقول نفخ بمعنى صوت بمعنى إيه صوت صوت يعني تمام؟ فهكذا قال بتنافس. قال وكيع يعني وهو ساجد. كان وكيع يرى أن ذلك لم يكن ينم بمعنى الضجة. إيه, إيه تفسير نم هنا عند تنافسي أو عند وكيع. يقول وكيع يعني ما كانش ينم يعني الضجة. لا كان ينم وهو ساجد. كان ينم وهو إيه؟ وهو ساجد. قال وكيع يعني وهو ساجد. وأخرجه كذلك طبعا أبو بكر ابن, إيه؟ ابن أبي شيبة في الجزء الأول 123 برقم 1409 وأحمد الجزء السادس 135 كلاهما عن وكيع قلت هذا حديث صحيح غريب يعني غريب يعني لم يروه عن الأعمش إلا وكيع لم يروه عن الأعمش إلا وكيع ده معنى الغرابة هنا يعني اسناده كده وكيع عن الاعمش عن ابراهيم النقعي عن الأسود بن يزيد عن عائشه على شرط ايه الشيخان صحيح على شرط الايه الشيخان إلا انه غريب يعني غريب لا يروى عن عائشه إلا بهذا الاسناد الاعمش عن إيه عن النقعي عن الأسود عن عائشه تفرط به عن الاعمش من وكيع اللي تفرط به وكيع ورجال وثقت كلهم على شرط رجال رجال الصحيحين وقيع فمن فوقه ولم يخرجه ما خرجوش ايه خبر وقيع ده اه يعني الخبر ده ما ما خرجوش هذا هو الاول حديث عائشه حديث عبد الله ابن مسعود حديث عبد الله ابن مسعود قال ابن ماجه برقم 475 يبقى الحديثين ايه في باب واحد عند مين عند ابن ماك حديث عائشه وحديث مين عبد الله بن مسعود والحديثين قريبين المخرج قريبة قريبة المخرج قريبة المخرج حديث كوفي عند ابن مسعود كوفي مدني عند مين عن عائشه يعني كوفي الاسود وابراهيم والاعمش كل دول ايه كوفيين بس عائشة ايه مدنيه عائشه ايه مدنيه التاني كوفي يعني حديث عبد الله ايه كوفي قال ابن ماجه تلو الخبر السابق برقم ربعمية خمسة وسبعين حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن ابي زائدة عن حجاج حجاج ابن ارطاء حجاج ابن ايه ارطاء عن فضيل ابن عمر يعني فضيل ابن عمرو الفقيمة فضيل بن عمرو الايه الفقي عن ابراهيم يعني النخع عن علقمه الفرق بينهم ده ابراهيم عن الاسود وده ايه ابراهيم عن ايه عن يعني ذاك ابراهيم عن ايه عن الاسود عن ايش وده ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود ان رسول الله نام حتى نفخ ثم قام فصل ثم قام فصل كذا عند ابن ماجه كذا أحمد, احمد حدثنا ابو معاويه قال حدثنا حجاج حجاج ابن ابن أرطأ أبو أرطأ الكوفي قال حجاج ابن أرطأ. قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا حجاج عن حماد، يعني ابن يقول عن فضيل عمرو الفقيه حجاج ابن هنا بيقول ايه ابو معاوية ابو معاوية بيقول حجاج ابن ارطقه عن مين عن حماد حماد ها عن ابراهيم طبعا حماد اللي يروي عن ابراهيم النخعي هو حماد مين لا شيخ حماد ابن سلمة من النخعي حماد ابن ايه ابن ابي سليمان شيخ ابي حنيفة مين اللي حجاروا عن ابراهيم النخعي اسمه حماد حماد ابن ابي سليمان الكبير الفقيه الكبير الفقيه الايه اللي هو شيخ مين شيخ ابي حنيف يبقى حجاج عن حماد عن ابراهيم عن علقما عن عبد الله ان رسول الله بس قال بلغزي بقى ايه ان رسول الله كان ينام مستلقيا شي ده مستلقيا حدش قال مستلقيا دي الا مين الا ابن ارطاء الا مين ابن ارطاء بس المستلقيا ما انت شفت التنفسي فوق الايه التنفسي قال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 وحدثناه إسماعيل بن محمد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة يبقى ده وافق مين وافق ابن زرارة عبد الله بن عامر ابن زرارة عند مين عند ابن ماجه يبقى احمد رواه من وجهين الوجه الأول الوجه الأول تفرد به عن ابن ماجه وهو قول حجاد عن مين عن حماد بن ابي سليمان الوجه الثاني حجاد عن فضيل اللي هي ابن ماجه قال أحمد وحدثناه إسماعيل بن محمد قال حدثنا يحيى بن زكريا يعني ابن أبي زائدة قال حدثنا حجاج عن فضيل عن إبراهيم عن علقمه عن ابن مسعود عن النبي فذكره بنحو واخرجه كذلك أبو يعلم برقم خمسةلف وعشرين عن أبي معاوية قال حدثنا حجاج عن حماد أي بمثل رواية, رواية أولى عن دمين عند احمد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 الترمذي يقول حدثنا محمود بن غيلان مروزي قال حدثنا علي بن الحسن من علي بن الحسن البيرواء عنه محمود بن غيلان علي بن الحسن بن شقيق اه علي بن الحسن ابن شقيق عن ابي حمزة عن الاعمش من ابو حمزة اللي المبيروى عن الاعمش ابو حمزه السكري ابو حمزه الايه السكري عن ابي حمزة عن الاعمش عن ابراهيم عن عِلقمى عن عبد الله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 أبو حمزة الايه أبو حمزة السكري آية تبقى متابعة لأن أبو حمزة ثقة أبو حمزة إيه؟, إيه ثقة. وجائز قبول ما تفرد به سيما وقد رواه حجاج والعبرة ليست في رواية إيه؟ حجاج لكن هكذا أيضا رواه وحنشوف من صححه من الائمه قال أبو عيسى قال أبو عيسى الرواية طبعا لمن دي؟ لعبد الله بن مسعود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 بيقول هكذا قال هكذا قال أبو حمزة السكري عن الأعمش عن إبراهيم عن عالقمة عن ابن مسعود فبيقول إيه أبو عيسى وقال وكي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة هي دخل حديث عائشة حديث عبد الله يبقى كأن الوجهين ممكن يكونوا إيه الوجهين ممكن يكونوا فيهم اضطراب او اختلاف فقال وقال وكي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود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 ده انى لو عرضتها على من يتعلم مبادئ علم التخريج لصارع إ Energyヒ surprising إلي تمام, تمام كده الإمام الكبير البخاري يقولモّي يحتمل عنهما جا. يحتمل يا سلام نحن نع beer 51 بدون تردد البخاري بيقول يحتمل عنهما ج complimentary ايه دا ايه دا ايه دا ايه, ده إيه, ده إيه, ده. إيه ده. الإمام البخاري البخاري يقول يحتمل عنهما جميع يعني ما صرحش لصحتهم جميعا قد يحتمل عنهما جميعا ها ها فهل لنا في هذا الفعل قسوة يريد يريد كده اللي بيخرج النهاردة ويتكلم عن الأخبار يكون له قسوة مش كده رجالهم رجال صحيح بات خلاص ما فيش كلام بعد كلام هو صحيح خلاص لكن البخاري يقول يحتمل عنهما جميعا يحتمل عنهما ايه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 كان يسكت بقى أبو عيسى قال لا وسألت عبد الله ابن عبد الرحمن يعني مين الدارمي ما هو أستاذيه البخاري ومين والدارمي بقى ابو عيسى لا كمان قال وسالت عبد الله ابن عبد الرحمن يعني الدارمي فقال حديث الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله أصح يبقى البخاري قال يحتمل والقول أظن قول البخاري لذلك ما احنا قلنا أصل حديث عائشة ده اسناده جميل جدا وفيه عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة طيب. وهو أقرب لأن عائشة حكت حكاية تنام عيناه ولا ينام إيه قلبه وذكرت صلاته بالليل ذكرت صلاته بالليل كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي تنام ولا يتوضع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 يعني قال حديث هذا ترجيح الدارمي، لكن قد يبدو لنا أن حديث عائشة إيه أقوى، حديث عائشة إيه أقوى، لكن كذا قال الدارمي حديث عبد الله، حديث عبد الله على إنه تفرد الرواية بيعامد أبو حمزة السكري أبو حمزة، وإلا فقد علمت أن رواه غير أبو حمزة من حجاج والطرف فيه والترف، الترف، فممكن يكون مرة رواه عن حماد بن أبي سليمان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 البغوي في مسند ابن الجعد علي بن الايه علي بن الجعد ابو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد برقم وخمسين ومن طريقه البيهق في الكبرى الجزء الاول 119 قال اخبرنا علي بن الجعد مين اللي قال اخبرنا علي بن الجعد البغوي محمد اه ابو القاسم محمد بن عبد العزيز البغوي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 بالغير آه خالد ابن plea ابن غلاق القيسي خالد ابن غلاق القيسي عن ابي هريرة قال من استحق النوم يبقى عن ابي هريرة قوله عن ابي هريرة ايه ابو هريرة ايه قول عن ابي هريرة قال من استحق النوم فقد وجب عليه الوضوء قال وزاد البيهط وأخبرنا أبو حازم يعني العبدوي قال أخبرنا أبو أحمد يعني أبو أحمد الإيه؟ الحاكم أبو أحمد الحاكم الكبير ها أبو أحمد الإيه؟ الحاكم قال أخبرنا أبو القاسم يعني أبو القاسم الثانية البغوي قال حدثني زياد بن أيوب قال أخبرنا ابن علي عن الجريري مثله يبقى كأنه كما روى شعب روامين أيضا اسماعيل بن ايه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 قال خالد بن غلق أبو حسان العايشي من تيم الله بن ربيعة هو ألكد العايشي أراها القيثي لأن خالد بن غلق قيثي نزل البصغة لكنه يقول من تيم الله بن ربيعة آه. آه. لعله بذلك يقول العيش من تيم الله بن ربيعه برضك العيشيين نسبة إلى عيش الله يقول كده عيش الله فالنسبة إليها عيشي فلزا قال عيشي لكن أكثر ما نرى خالد بن غلاق قيسي قيسي بصري قيسي قال يروي عن أبي هرير روى عنه الجرير يعني كأن ابن حبان لم يعرف ممن روى عنه إلا مين في مين لا من؟ الجرايري الجرايري وكذا النسائي ذكره في من في تسميه من روى عنهم واحد فالنسائي قال خالد بن غلاق في من روى عنه ايه واحد قال روى عنه الجرايري يبقى النسائي يرى ان روى عنه من؟ الجرايري فقط وابن حبان يرى ذلك لأنه لو عالم أن له راوي غير الجرايري لا ذكره لكن ألف السقات كده خالد بن غلاق العايشي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 قال حدثنا اسحاق بن إبراهيم يعني الايه الحنظلي قال حدثنا المخزومي قال حدثنا وهيب وهيب بن خالد الايه البصري قال حدثنا ابو مسعود سعيد بن اياسنا الجرايري ابو مسعود سعيد بن اياس الجرايري عن خالد القيسي قال قلت يا ابا قال قلت يا أبا هرير قال قلت ها قال قلت يبقى سامع ايه سمع ايه وكلم ابو هريره قلت يا ابا هريره هل سمعت من خليلك شيئا يطيب بانفسنا عن موتنا يطيب بانفسنا عن موتنا قال نعم سمعته يقول صغارهم ضعاميص الجن صغارهم ضعاميص الجن هكذا قال ابن محبب وربما بل هو الظاهر بلا خلاف ابن حبان يرى ما رأاه النساء يعني يرى ما رأاه النساء أن خالد بن غلاق مجهول يعني مجهول يعني مجهول لم يروه عنده إلا إيه واحد لكن وثق وده بعضهم يقول لك ابن حبان بيوثق المجاهين ابن حبان بيوثق المجاهين قلت لا لم يتفرد الجراير بالرواية عنه كما زعم النسائق وكما تراء لابن حبان بل رواي عنه كذلك أبو السليل دريب بن نقير القيسي البصري أبو السليل, أبو السليل دريب ابن نقير القيسي البصري قال الإمام أحمد الإمام أحمد رواي الرواية دي الأولانية يعني رواية, رواية الجريري روايه الايه عن خالد بن غلاق القيسي قلت يا ابا سمعت من خليلك شيئا يطيب بانفسنا عن موتنا قال نعم سمعته يقول صغارهم بعميص الايه هذه روايه رواها احمد وذكر في الجزء الثاني صفحه 509 قال حدثنا محمد بن ابي عدي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 هو لفظ, لفظ حديث إيه لفظ حديث إيه الجرايري. لفظ حديث إيه؟ الجرايري. يقول اسمعت يعني سمعت هنا بحث في إيه الهمز اسمعت يعني هل سمعت اسمعت من رسول الله حديثا يطيب بأنفسنا عن موتانا قال نعم صغارهم ضعميص الجنة يلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بناحية ثوبه او بيده كما اخذه بصنفة صنفة ثوبك صنفة الصنفه اللي هي الايه داخلة الازع داخلة الايه بصنفة ثوبك هذا فلا يفارقه حتى يدخله الله وابوه الجنة يعني وابواه وابواه الجنة ها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 غالد ابن غلاق روى عنه ايه اتنين اه الاول الجريري وده الاشهر ده ايه الاشهر لذكر ابن حبان وذكروا النسائي كلام وروى عنه ايضا من اه ابو آآ ابو السليل دريب ابن نقير القيسي دريب ابن نقير القيسي يبقى اذا الخبر صحيح موقوف على ابي هورايد صحيح موقوف على ابي هورايد قال ابو بكر البيهقي وقد روي ذلك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 غفأ أو غف لكن خفق هاه يبقى فيها حرق يعني غفأ مع أي واحد بيقول لك أو الرجل ده يفقر اج يعني يفقر كده أو يفقر كده آ أخفق أخفق أخفق مش أغفأ اغفيته إلى أخفق احتضنني رجل من خلفي احتضنني رجل من خلفي فلتفت فإذا ها؟ أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هل وجب علي وضوء أنا أنت شفتني وننايك كده وأعتبخفق كده ها هل وجب علي وضوء قال لا حتى تضع جنبك ده لو سبت الخبر يبقى ماشي محتاجين لحق خلاص خلاص لياريت ده لو شبت هذا الخبر يؤتين لا حتى تضع جنبك هذا حديثي موافق لحديث إيه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 وعليه علق آفة الخبر أبو بكر البيهقي يعني قال أبو بكر البيهقي كان تفرد بروايته بحر بن كنيس وهو ممن لا يحتج بروايته وهو ممن إيه وهو ممن لا يحتج مما لا يحتج بروايته ده بحر بن كنيس السقاء البصري وأخرجه العقيلي من طريق هكذا من طريق قزعة بن سويد عن بحر السقاء إلا أن قال عن ميمون الخياط عن أبي عياض عن حزيف وأخرجه أيضا العقيني برضا في الجزء نفسه في الجزء الثاني 75 من طريق حماد بن واقد الصفار قال حدثنا بحر بن كنيزين السقاء عن ميمون الخياط عن حبة ابن جوين عن ابي عياط عن فزين إيه ادخل ايه؟ ادخل حبة دخل حبة ها بين ميمون بين ميمون وابي عياط يبقى دخل حبة ها دخل حبة فين؟ بين ميمون وابي عياط حبه ابن ايه؟ ابن جوين تمام هكذا قال بينما انا بالمسجد اذ اغفيت هنا أخفيت، هناك أخفق، ها أخفيت، فوضع النبي يده على منكبي، ها وضع النبي يده على منكبي. قال ماذا؟ فرعت رأس. قلت يا رسول الله، هل علي في هذا وضوء؟ قال لا حتى تضع جبل. يبين في طريقين، طريق الأولى بحر ابن كنيزن. السقاء البصري عن ميموننا الخياط عن أبي عياط بلا وسط الطريق التانية من طريق حماد بن واقد الصفار قال حدثني بحر بن كنيز عن ميمون الخياط عن مين؟ عن حد يبقى دخل بين ميمون وبين أبي ها حد والقضية هكذا علق الخبر أبو بكر البيهقي التام الخبر ده مين؟ ببحر بن كنيز قال تفرد بيه بحر ابن كنيز وهو ضعيف لا يحتج بإيه برواية أما أبو جعفر العقيلي فقد بيّن لنا قضية تانية قال مين أبو عياض ده اللي بيروي عن حزيفة من اليمن. ربما يشتبع علينا حاله نقول أبو عياض ده مشهور هنذكر كلام عنه دلوقتي لكن هل هو أبو عياض المشهور عندنا السقة السبت العابد الزاهد المتقن اللي كان أسنى عليه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 زيد بن عياض سمائه زيد بن عياض زيد بن عياض هذا لم يرضه ايوب السختياني ايوب السختياني وأنكر حديثا انكر حديثا انكر حديث ايوب الايه سختياني و حديث قال العقيلي. زياد بن عياض ابو عياض باصري حدثنا محمد بن ابراهيم بن جناد قال حدثنا بن عائشة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 يبقى يبقى وقف وقف عند علة الخبر ده نقول كده وقف على علة الايه امال بقى استنكروا ليه استنكروا في حاجة عند حساسية المحدثين عندهم ايه قول لي مين اللي حدثك حلم كمل ما دام الطريق ماشي كمل الطريق في معضلة وقف يبقى ايوب بقى ما دام الطريق في معضلة ايه خلاص مش محتاج انها اكتر بس ما مكترش مزيتش قول مزيتش يعني ايه فقد وقفت على علة معنى قوله لما تزيده لا تزيد لا تزيد يعني ايه قد وقفت خلاص انا وقفت على العلبه بقى سنه اللي عايزه ده هو ده بين عليه هو ده اذا من هنا بقى يبقى النقاره كنت عند مين عند ابي عياض يبقى بنيش النقاره في بحر بحر ابن كنيز قد يكون البيهقي علق المكان على بحر ابن كنيز لان هو اللي وصلنا لابي عياض والا فالنقاره عند مين عند ابي عياض لان اصل النقاره اللي استنكرها ايوب هو في حديث ثاني وفي حديث ثاني يعني لكن آآ آآ أيوب واقف عندها عند مين؟ عند زيد بن عياط زيد بن عياط وقال يعني العقيدي والحديثان جميعا لا يحفظان من وجهين ياسم يعني مين الحديثين؟ ما احنا قلنا الحديث ده هو يبقى حديثين الوجه الأول بح عن ميمون عن حبة عن حبة عن أبي عياط الوجه الثاني بلا حبة الوجه الثاني بلا إيه يعني الوجه الأول بحبه والوجه الثاني بلا حد واضح ولا إيه يعني دول وجه اللي حديثين ولا لا حديثين قال كلا الحديثين غير إيه لا لا لا, لا. كلا الحديثين لا يحفظان من وجه إيه يس بيان وإيضاح هذا أبو عياد لكن لنا أبو عياد آخر أبو عياد أما أبو عياد عمر أو عمر ابن الأسود العنسي الهنداني والد حكيم بن عميد يقال عمر ويقال ايه عميد عمر او ايه او عمير بن الاسود العنسي الهنداني والد حكيم بن عميد فهو ثقة عابد جليل القدف اثنى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضي هديه وسمته ورضي هديه وسمت قال ضمراته بن حبيب مر عمر بن الاسود العنسي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من اللي قال عمر من سره أن ينظر إلى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلينظر إلى هدي هذا مر وحدة كذو قوي، ده حاجة كبير يا عمر بن عمر أو عمير بن الإيه الأسود الده كذوة ده اه ده من سره أن ينظر إلى هدي محمد محمد صلى الله عليه وسلم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 فكفى بهذا فخرا واعتزازا كفى بهذا إيه؟ فخرا واعتزازا قال ابن حبان كان من عباد اهل الشام في السقاط كان من عباد أهل الشام وزهدهم وكان يقسم على الله فيبره كان يقسم على الله فيبر احتج به الشيخان ابو عياض ايه ها احتج به الشيخان واخرج له البخاري في صحيحه حديثين الأول قال في كتاب الجهاد والسير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 قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا منهم أنا فيهم انا فيهم قال نعم أنت فيهم أنت إيه فيهم يبقى دي بشرى لأم حرام بنت ملحان أنها تموت إيه شهيده حتموت إيه شهيده قال ثم قال النبي أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر إيه مدينة قيصر قسطنطي قسطنطينية قسطنطينية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 هذا عمير ابن إيه الأسود العنسي الحديث الحديث الثاني كتاب الأشربة برقم 5593 آلاف خمسمية ثلاثة وتسعين. العنسي اللي هو؟ لا لا ما دا دا شرف لا لا لا الأسود العنسي لا ليس ابن الأسود العنسي المدعي للنبوة لا لا لا لا لا النماكي كلاهما عنسي كلاهما إيه عنسي آه, اه الآخر كتاب الأشربة. برقم 5593 قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم من الأحول سليمان الأحول غير عاصم الأحول دكها عاصم بن سليمان الأحول لكن ده سليمان بن أبي مسلم الأحول يعني ثقة لم يكسر البخاري للتخريج له لو حديثان ما تزيدش تقريبا عن مجاهد عن أبي عياض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 لأني ده من الكبار قوي رائع عمر رائع عمر لكن ما يذينا أبو عياض الراوي عن حزيفة ده مجهول اللي مش عارفين حاله يعني سوى أنه منكر ها سوى إنه استنكروا يعني أيوب استنكروا إيه أيوب الحديث الخامس حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال الطبراني في الكبير الجزء الثامن من مئتين ثلاثة واربعين برقا سبعة آلاف تسعمائة ثمانية وأربعين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 ده بالضبط كانه يشبه حديث إيه؟ ابن عباس الحكاية والرفع الحكاوي الايه والرفع نام حتى نفخ ثم قال على من الضجع طبعا علة هذا الاسناد واضحه قوي جعفر بن الزبير الايه الشامي هذا اسناد واهي بمرة واهي بيه بمره افتى مين افته جعفر بن الزبير الشامي وربما قيل البصري يعني بعضهم يقول او البصري كان كذبه شعبه كذبه ايه شعبه وقال يحيى بن معين ليس بثق وتركه أحمد بن حنبل وقال السعدي نبز وحديثه وقال البخاري وأبو حاتم والنسائي وعلي بن الجنيب والأزي والدار قطني متروك ده في الضياع ده جعفر بن الزبير ده في الضياع اتنين أبوها الناس في روايتهم عن القاسم بن عبد الرحمن بشر بن نمير القشاي بشر بن ايه ابن نمير القشي. والتاني مين بقى جعفر. جعفر ابن, إيه؟ ابن الزبير. ها. دول فين? فين دول? ها? في الضياع دول. ها? دول في الضياع خالص يعني. ها. يبقى جعفر ابن الزبير الشامي راوي القاسم ابن عبد الرحمن بيروي نسخة مليانة. مليانة مناكير. مليانة مناكير. لدرجة انه ممكن الجزم اننا لا نعلم مناكير روية عن احد من اصحابك ما روية عن مين? عن ابي امان. عن مين? اوه. عن ابي امام. اللي طالع الجزء الثامن من معجم الطبراني يرى الأع... يرى الاعجل. وممكن انت قاعد كده في غفلة تطلع عليك افاعل. <تصفيق> يعني واحد لو انام كده سويا وهو يذاكر تطلع علينا الكتاب ايه? اه? افاعل. منسوبة لمن دي? اه? منسوبة للنبي. يبقى منهم مين? جعفر ابن الايه? الزبير صاحب القاسم ابن عبد الرحمن. اه?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 ورويته عن عبد الله بن عمرو ورويته عن عبد الله بن عمر محفوظة عبد الله بن ايه ها؟ ابن عبيد الله بن ابي ايه اه ابن ابي ملأكة رويته محفوظة فلا تضر جهلة الإيه الصحاب لا تدل جهلة الصحاب فإن كان سم تعلق بحميد لأن حميد بيعمل ايه حميد بايه بي بيدلس إن كان سم تعلق رجال رجال كلهم ثقات إن كان سم تعلق وخشية يبقى هنخاف من ايه من تدليس ايه حبي من تدليس حبي بس تمام لكن تدفع هذه الخشية بماذا تدفع بماذا بان الباب بان الباب ايه في احاديث ايه كثيره في احاديث ايه كثيره نام حتى نفق ثم قام فصلى ولم يتوضا حديث عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمرو وبه نختم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 ما فيش ايه انكر من كده رفعوا كده ها عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده يعقوب بن عطاء بن ابي رباح ومن طريق يعقوب مين ها عمرو بن هارون منكر الحديث جدا منكر الحديث جدا متروك الحديث زاهب الحديث ها عمرو بن هارون الايه البلقي عن يعقوب بن عطاء بن ابي رباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفع أن رسول الله قال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 بتأتي على كلام الوضاعين وأصحاب المناتير ما فيش خلاف في الأحكام الفقهية لكن ما هيك كده من نام وهو جالس فلا وضوء عليه ومن نام على جنب فقد إيه وجبه يا خلاص لكن دي نكرات دي حديث إيه دي حديث إيه دي منكرة دي حديث منكرة طبعا واضح عمر بن هارون البلخي ويعقوب بن عطاء ابن ابي رواحه ضعيف يعقوب بن عطاء ابن ابي رواح ضعيف واخرجه الطبراني في الاوسط ستين ستين 60 ستين يعني ستين ستين وستين يعني ماشي. من طريق عبد القاهر ابن شعيب عن الحسن بن ابي جعفر الجعفري حسن ابن ابي جعفر الجعفري مش الجفري الجافر، الجافر، ها الحسن بن أبي جعفر الجافر عن ليث ابن أبي سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، وفي طريقين، طريق الأولى يعقوب ابن أبي عطاء من طريق مين؟ عمر بن هارون، عمر بن هارون، الطريقة الثانية من طريق ليث ابن أبي سليم وعنو من وعنو الحسن ابن أبي جعفر الجافر، تمام؟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 كلا الإسنادين إيه؟ ضعيف في أولهما عمر بن هارون وهو علة الخبر الأول ويعقوب بن أبي عطى أيضا إيه؟ ضعيف ضعفه أحمد ويحيا وقد أبو حاتم الرازي ليس بالقبل أبو حاتم الرازي يقول إيه؟ ليس خبر الثاني أوهد أشد وهي من, من الأول ليه؟ لأن في كما قلنا في الحسن بن أبي جعفر حسن ابن ابي ايه جاء وليس ابن ابي سليك. ليس صدق لكنه مختلط صدوق لكنه مختلط موطرد مختلط مضطرب يضطرب في مختلط ايه متوا في, في نفس هو ايه صدق لكنه لم يحتج به لماذا لكثره اختلاطه والاضطراب والا فهو في ذاته, إيه؟ فهو في ذاته إيه؟ صدق لكنه مضطرب مختلط ولكن برضك العلة أكتر في مين الحسن ابن إيه ها الحسن ابن أبي جعفر يحيى ابن معين قال ليس بشيء قال أحمد والنساء متروك قال الفلس والبخاري منكر الحديث قال السعد واهي الحديث ده في الضياع برضك ده وردك أحد إيه أحد اللي في الضياع دول ده, ده ده محدش يعني واهي الحديث منكر ده يعني يقدر نقول متروك الحديث زاهي بالحديث ليس بشيء كده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 صناعة الحديث صنع ليس الحديث صناعة صناعته الحديث من الصناع فهذا حديث, إيه عبد الله إيه؟ ها حديث عبد الله بن حديث عبد الله بن ابن عمرو وهو الحديث السابع في الباب ثاني السابع سابع في الباب حديث سابع إيه الباب ها وبهذا نكون قد فرغنا من تفسير قول الترمزي وفي الباب مع الاستدراك على ما ذكره